تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمّ فَيَقُولُ هَا أُمّ هَا أُمّ اقْرَأْ كِتَابِي, اقرؤوا كتابي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 Vermem Adr Ma Hesabı Ya Leyt Ha Kâne El Qadîye Ma Aghna Ani Maliye Ma Aghna Ani Maliye Helk خذوه فغلوه ثم الجحيم ثم في سلسله ذبحها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 قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ وَهُنَّ بِقَوْلِكَ هُنَّ قَلِيلًا مَّا تذكرون وَلَمْ تَقُمْ وَلَعَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلَ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ الْقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَذِكْرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ